أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ ونرثه ما يقول ويأتي ما فوزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون كلا سيكفرون بعبادتهم فل ت وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَذَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَّا فَكَرْتُمْ and um... لقد أحصاهم